فساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكننا كنا نخذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضون فرت من قسورة بل يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فَمَنْ شَاءَ ذكره وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ أسبغ الرحمن على شيخ الجهني العفو والرضا والقبول كما نذكركم أن حقوق نشر هذا العمل محفوظة لكل مسلم مع الدعاء للشيخ ولمن عمل على إخراج هذه التلاوة